na yes. ثم تم... انطلق من اقضى قبل الدخول او الخلو فلو نسبه اين الصداق حكما اي قهرا كالميراث لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنسوا ما فرضتم دون نمائه المهر المفصل قبل الطلاق فتختص به لانه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لهما وفي النماء المتصل كسمن عبد امهرها اياه وتعلمه صنعه اذا قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه فإن اختارت أشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله وإن نقص بنحوه زال خير رشيد بين أخذ, بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته وإن باعته أو وهبته وارقبضته أو رهنت أو اعتقت تعين له نصف القيمة ويهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه وليس لولي ان العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو انثى وانختلف الزوجان اوليهما أو, او ورثتهما او وحدهما وولي او ورثته في قد الصداق او عينه أو فيما يستقر به من دخول او خلوه او فقوله اي الزوج اوليه أو أو وارثه بيمينه ومنه ممكن والاسر الضرات ذمته وكذا لا مختلفا في جنس الصداق او صفته ونختلف في قضه فالقول قولها او قول وليها او وارثها مع اليمين حيث لا بينه له لان الاصل عدم القطب وان تزوج على صداقين سر ومعلانيه اخذ بالزائد مطلقا وهدية زوج ليست من المهر فما, فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفوا رجع ولم يفوا ولم يفوا رجا رجا بها رحمه الله وإن من أقبضها الصداق قبل الدخول إلى الخلوة فله نصفه أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالمراث لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم دون نماءه أي دون نماء المهل المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء مركها واضح أي هذا يخذناه طيب والنماء بعد الطلاق لهما يعني بينهما نصفين النماء بعد الطلاق لهما فمثلا لو قدر أنه أمهرها بيتا, بيتاً وكان في السنة يؤجر بأشرة ألف وبعد ستة أشهر طلقها كم أجر الستة؟ ستة أشهر نصف مدة خمسة ألف فالخمسة ألاف الأولى لها واضح لأن هذه حصلت في ملكها والخمسة والستة أشهر نماء الستة أشهر الثانية بينهما نصفين لأن هذه نماء ملكه ونماء أيضا ملكها واضح رجل أمهر امرأة بيتا وكان هذا البيت يؤجر كل سنة بأشرة ألف الستة أشهر بكم خمسة بعد مضي ستة أشهر من النكاح طلقها فالنماء الحاصل في مدة ستة أشهر يكون للزوجة صحيح واضح كما النماء خمس تلاف. في واحد سبعة طلقها الآن المهر أليس يتنصف نعم والنماء هنا متصل ومفصل نعم منفصل منفصل النماء مشترك ولا يخص بالزوجة مشترك نعم لا. مشترك الآن النماء بعد ستة أشهر مشترك لأن هذا البيت الآن هل هو ملك كل الزوجة لوحدها أولا للزوج والزوجة بعد الطلاق. مشترك لأنه قتل الصف المهر الآن فيه فراس لم يركم رجل أمهر رأتم عشرة ألاف عشرة ألاف وطلقها قبل الدخول بكم يرجع عليها؟ بالنصف خمسة طيب هذا رجل أمهر امرأة بيتا وطلقها قبل الدخول يرجع عليها بكم؟ بنصف البيت الذي هو نصف قيمة البيت طيب هذا البيت يؤجر هذا البيت يؤجر النماء الذي حصل قبل الطلاق البت قبل الطلاق ملك للزوجة كله ملك كل للزوجة وبعد الطلاق تبين أن نصفه للزوجة ونصوه للزوج. طيب النماء الحاصل قبل الطلاق نقول كله للزوجة لأنه نماء ملكية والنماء الحاصل بعد الطلاق نقول بينهما نصوه ولأن الآن البيت نصوه للزوج ونصوه للزوجة فيكون نصو النماء له ورسم النماء لها. لها لها اي نتكلم عن النماء اللي بعد الطلاق اختياره ولا كره ما في شك هو الطلاق اختياره ها شو الطلاق هون ها اي يخلع في الثاني خلع لي. المهم يقول والنماء بعد الطلاق لهما لماذا؟ لأن العين تبين بعد الطلاق أنها مناصفة بين الزوج وبين الزوجة قال وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة أب إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة والخلوة لها نصف قيمته النماء كما هو معلوم نماء متصل ونماء منفصل النماء المتصل نماء متصل ما لا يمكن انفكاكه من العين هذا الله ما لا يمكن انفكاكه من العين هذا نماء متصل كالسيما مثلا الاسيما النماء متصل هل يمكن انفكاكه من العين لا يمكن ولا لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا لا يموت لا ولا يموت التنقص له المهم أن مع المتصل ما لا يمكن انفكاثه من العين والمنفصل ما يمكن انفكاثه فالمتصل ما لا يمكن انفكاثه والمنفصل ما يمكن انفكاثه الولد متصل أو منفصل, منفصل الثمر منفصل تعلم الصنعة متصل السمن متصل. تعلم كتابه الهزال الهزال نماء لا أكس طيب يقول وفي النماء المتصل كسيمني عبد الأمهر وتعلمه صنع تعلمه صنع إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل فلو أمهرها عبدا قيمته عشرة ألاف قيمته عشرة ألاف. ثمن العبد صار يساوي صارت قيمته 20 20000 وقلبها كم له ها 5 له له نصف قيمته بدون النماء لان هذا العبد بدون النماء كم قيمته 10 فله نصف ال10 خمسه وأما ما زاد فهو لها لأن هذا نماء ملكها ولهذا قال له نصف قيمتها أي قيمة العبد بدون نمائه المتصد لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه فلا حق له فيه واضح أي <تصفيق> العبد زادت بسبب السماء بسبب السماء كيف هذا يعني يبيتيني يبيتيني هو زاد لا شوف المعتبر القيمه وقت العقد امهرها عبد يساوي 100000 100000 لها قيمته اذا ترصف المهر نقو 50 و لو كان يزق. حتى لو كان وقت الطلاق ما يساوي الا 1000 ريال المعتبر القيمه يس. وقت العقد واضح طيب. قال رحمه الله وان اختارت رشيده دفع نصفه زائدا لازمه قبوله اللي اختارت رشيدة من الرشيدة هي المكلفة التي تحسن المكلفة الحرة التي تحسن التصر دافع نصف نصفه زائد اللازمة ومثلا لو قالت العبد الآن بيني وبين نصفين بيني وبينك نصفين فسأدفع لك نصف القيمة ففي المثال السابق لو قدر عنه قيمة العبد عشر حل الأقل ثم سمن وزاد وصار يساوي عشرين قالت أدفع لك خمسة وأتملك الأبد وحدي يدوذ للا يصح ولهذا قال لازمه يزمه ايضا. يلزمه قبوله لأن هذا العبد هذا العبد لا نقول بذلك لازم من ذلك أنه يباع في السوق أنه يباع في السوق ويقوم ثم قيمته تقسم بين الزوج والزوجة وهي في الحقيقة أحق أحق بهذا العبد من الأجنبي طيب قال وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته إلى نقص بنحو هزال مثل أمهرها عبداً يساوي عشرة وهزل وصار يساوي خمسة يخير رشيد وهو المكلف الحر الريحس تصرف بين أخذ نصفه بلا أرش يعني ياخذ نصف قيمته بلا ارش الحين نجينا وب... لا بلا ارش هذا الهزاع اللي معه هزاع فمثلا قيمته 10 حل العقد هذا لو صار يساوي 5 نقول انت تاخذ كم 2000 ونصف بلا ارش وبين نصف قيمته يعني ها مع الارش مع الارش ممفهوم, ممفهوم؟ جاهلا معلوم بلا أرش شف نقصر بنحو يزال خير رشيد بين أخل نصفه بلا أرش يعخذه عينا بدون أرش يعخذه عينا بدون أرش وهذا ما يتأتى إلا فيما تمكن قسمته تمكن قسمته هو النظر بذلك مثلا بما لو أمهرها آصعا من البر آسع من البر أمهارها مثلاً من من البر من أقصاء من البر ثم أصابها ماء أصابها ماء ولد أصابه السابق بعشرة وبعد أن أصابه الماء صار يساوي خمسة فنقول أنت بالخيار الآن ان شئت أن تأخذ الآسع ها بلا أرش فلا كذلك وبين أن تأخذ نصف القيمة نصف قيمة الأصع جميعا نصف قيمة الأصع جميعا ها <تصفيق> <تصفيق> ايه بعد النزول مثال آخر فيما يتنصر مثال موالف عبد أمهرها عبدين ثم هزل أمهرها عبدين كل عبد ساوي ثم هزل وصار كل واحد يساوي ايش خمسة. عبدين متساويين فنقول أنت بالخيار لا أن تأخذ واحدا لأن العبد الواحد نصف المهرب أن تاخذه بلا ايش ارش و بين نسبه القيمه نسبه القيمه حال ايش حال العقد لا نسبه يعني 10 عبد قيمته قيمه 10 نسبه القيمه بالنسبه 5 و 5 10 فهمت يا بلال كيف امهرهها أمهرها عبدين كل عبد نساوي عشر تلاف حال الأقد ثم حصل هزال للعبد للعبدين جميعا وصار كل واحد يساوي خمسة الآن نقول أنت مخير بين إيش بين أخذ نصفة, نصفه بلا أرش تأخذ أحد العبدين بدون أرش لأن هذا نصف المهر الموجود الآن يعني بعبارة أخرى أن يأخذ نصف الموجود وبينها أن او القيمة وقت الأقد ثم قال وان باعه واقبضته او رهنته او اعتقته تعينا له نسب القيمه باعه امهرها عبدا وبعته ففي هذا الحال تتعين القيمه لماذا لان العين زالت وهبته واقبضت ففي هذا الحال ايضا تتعين نسب القيمه وعلم من قوله واقبضته انها الى لم تقبضه فلا تتعين اسل قيمه لان الهبه قبل القبض غير لازم على المذهب غير على المذهب. طيب او رهنته ايضا نقيدها نقول واقبضت لان الرهن قبل القبض على المذهب لا يزم وللهذا لو كانت عبارات المؤلف وان باعته او وهبته او رهنته واقبضته ديني على ايش على المسألتين. على المسألتين طيب لكن مراده أو رهنته يعني وقبض وقبل الرهم أو أعتقته تعين له نصف الأرش يعني نقول إذا لم يمكن رد العين إما لتلف أو تصرف منها فيه ففي هذا الحال تتعين القيمة طيب قال وأيهما أفعل صاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه أي واحد من الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائزة صرف صح فمثلا لو كان الأرش في مساءة الأرش الزوج عفى عن الأرش يدوز ولا لا يجوز. الزوج عفى عن المهر كله طلقها وقال لا أريد شيئا يدوز ولا يجوز. الزوجة كذلك لو قالت أنت لا طلقت أنا أملك النصف النصف لك فهو, فهو جائز وقد تقدم ذلك في قول المولف رحمه الله فله نصفه حكما قلنا الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقتونهن غيرا فنصف ما فرقتم وأن آية فنصف ما فرقتم لكم أو لهن لكم أو لهن طيب ثم قال رحمه الله طيب وهو جائز التصرف هذا شرط من هو جائز التصرف جاهز التصرف سبق كررنا مراما هو من يصحة بدله المال مجانا كل من يصح أن يبدل المال مجانا هذا جاهز التصرف واضح يقول رحمه الله صح عفه وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى ليس لولي لي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى لأنه ليس الحظ في العفو الولي الذي تولى عمر مال اليتيب مثلا او الصغير او المجنون اذا حصل ما يجب المال فهل يجوز له ان يعفو مثلا جني على اليتيب ووجب الدية هل له العفو لا لان العفو ليس من مصحة كذلك لو كان وليا على سفيه او على مجنون فليس له العفو مجانا لان العفو بالنسبة للولي بالنسبة للمولا ليس من ليس من مصرحته وليس لولي العفو أما وجب لمولاه ذكر أن كان أم أنثى ذكر أن كان أو أنثى واضح التعليل مفهوم نقول الولي ليس له أن يعفو ليس له أن يعفو فمثلا رجل وجد لقيطا انتقطه انتقط لقيطا وألحقته مثلا صار وليه اهتع له الحاكم في يده هذا اللقيط جني عليه جناية توجب الدية هل له أن يعفو ها؟ لا ليس له أن يعفو لأن هذا ليس من مصطحة اللقيط ليس من مصطحة اللقيط طيب رحمه الله وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما ولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما فقوله أي قول الزوج إن اختلف الزوجان نهتي أول شيئ ت navy إن اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول من؟ الزوج إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فإن القول قول الزوج مثلا قال الزوج المهر ثمانة ألاف المهر ثمانة وقالت الزوجة بل, بل المهر عشرة فمن القول قوله عن قول قوله الزوج لماذا نقول لأن الزوج غارب الزوج غارم والقول قول الغارم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيينة على المدعي واليمين على من أنكر والزوج هنا هو المنكر ولا المدعي منكر الزوج هو المنكر إذن القول قول الزوج لأنه منكر وغارم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيينة على المدعي واليمين على أمان كرم ووجه ذلك وجه هذا التعليل أن, أن الزوجة إذا ادعت العشرة والزوج قال ثمانية فهما قد اتفق على الثمانية لا. واختلف فيما زاد على الثمانية التي هي الفين فالزوجة تدعيها والزوج ينكرها والبينة على المدعي واليمين على من أنكر فاهمتم؟ طيب. نقول إذا اختلف الزوجة في قدر الصداق فإن القول قول الزوج فإن القول قول الزوج لأنه منكر والمنكر غارم فالقول قوله تقول النبي الله وسلم البيينة على المدعي واليمين على من أنكر ووجه ذلك ووجه ذلك أنهما اتفقا على الثمانية الزوج الزوج يقول ثمانية والزوجة تقول 10 الذين قالوا بالعشرة قالوا بالثمانية فهما قال اتفقا على الثمانية واختلفا في الزائد فالزوجة تدعي هذه الزيادة والزوج ينكره إذا الزوجة المدعية ولا المنكرة مدعية والزوج منكر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر فتأتي الزوجة ببيناة تتبت الزيادة ويقول القول قولها, ويقول القول قولها لأن الزوجة في هذا الحال منكر والزوجة مدعية وضبط المدعي ضبط المدعي لكنا منفقها المدعي يقول من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك المدعي يقولوا من ذا سكت ترك قال المدعي على رجل قلت ان فلانا اخذ مالي انا لو لو سكت اترك ولا لا. اترك ليه لكن المدعى عليه لو سكت سكوت ليس دليلا سكوت هو ليس دليلا لانه مدعى عليه واضح الان اذا من المدعي ومن المدعى عليه فوق هيقولون المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من اذا سكت لم رجل جار جوع من الجيران وكسر سيارته اولاد الجيران فذهب الى الشرطه ليشتكي انا لو لو سكت ترك الجنايه يترك ولا, ولا يجي الجار يقول لي سنت ما شكيتنا يترك والمدعي عليه إذا سكت لا, لا يترك هذا هذا المذهب وقلب عنا المدعي من يدعي خلاف الظاهر المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر والمدة عليه من معه الأصل من معه الأصل طيب إذن إذا اختلف الزوجان نقول في قدر الصداق فالقول قول الزوج طيب لو قال الزوج المهر عشرة وقالت الزوجة بل ثمانية فمن القول قوله ها الزوج قال المهر عشرة والزوجة قالت بل ثمانية فالكلام مؤلف أن القول قول الزوج قول الزوج لكن على القاعدة نقول القول قول الزوجة لماذا؟ لأنهم اتفقوا على الثمانية واختلفا فيما زاد فالزوجة تنكرها والزوج يدعيها والقول قول المنكر لكن هل يمكن؟ أن الزوج يدعي الزيادة يمكن وذلك فيما إذا متى طلق قبل الدخول طلق قبل الدخول ويقول المهر عشرة لأجل أن يرجع إليه خمسة أو مثلا لو حصل فسخ من جهة بسبب من الزوجة تدخل بها ووجد بها عيبا الآن يرجع بكامل كامل مهر مثل رجل دخل على امرأة ووجد بها برصا يستحق الرجوع بكامل المهر هي تقول المهر ثمانية ويقول لا عشرة وإذا ادعى عشرة رجع بكم بأشرة وإذا وفق على الثمانية سقط عنه ألفين طيب فالمهم أنه يمكن أن يدعي أن الزيادة يمكن أن تكون من الزوج ويمكن أن تكون من الزوج طيب متى يدعي الزوج النقص إذا وجد ما يقرر المهر إذا وجد ما يقرر المهر فلا يتصور دعوة الزوج الزيادة ليش لأنه هنا سوف يغرم وعما إذا وجد ما يتنصف به المهر أو وجد ما سبب للفسق من قبل الزوجة فالزيادة تتصور من من؟ من الزوج طيب إنه اختلف الزوجان أو وليهما كذلك اختلاف الولي كاختلاف الزوج مثلا صغير وصغيرة ولي ينزوج ابنه الصغير فقال الولي المهر عشرة وقال الولي الزوجة فللمهر ثمانية, أو المهر ثمانية فهنا الحكم كذلك يعني الحكم في الأولياء أو الورثة كالحكم في الزوجين لأن الولي والوارث قائم مقام الزوج قائم مقام الزوج طيب وأحدهما وولي الآخر كذلك يعني مثل رجل زوج ابنه الصغير امرأة وطلقها قبل الدخول فادعت الزوجة أن المهر عشره وادعت الزوج أن المهر, الولي المهر ثمانية فالحكم كذلك قال في قدر الصداق أو عينه أو عينه بأن قال الزوج أمهرتك هذا العبد فقالت بل هذه الجارية فالقول قول من الزوج لماذا؟ لأنه ممكن والقول قول كيف منكر كيف يكون منكرا يقول هل جارع ويقول لا هذا هل العبد نقول لي أنه غارم أحسن نقول لي أنه غارم واضح طيب، هذا تعليم وتعليم آخر هو أن الزوج لم يرضى لم يرضى بهذا النكاح إلا على هذه الصفة يعني كون العبد هو المهر كون العبد هو المهر فكان القول قوله فكان قول قوله واضح الزوج الزوج لم يرضى بهذا النكاع إلا بالمهر يعين المهر من أمهرتك كذا أمهرتك كذا من هو الزوج حتى لو قدت الزوجة مهري عبت يقول أولا في قدر الصداقي أو عينه أو فيما يستقر به طيب بقي مسألة وهي قول المؤلف إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول من الزوج وظاهر كلامه رحمه الله سواء كان المهر الذي ادعاه الزوج سواء كان المهر الذي ادعاه الزوج مقاربا لمهر المثل أو بعيدا فإن القول قول الزوج فلو أن امرأة مهر مثلها عشرة آلاف فقالت المرأة المهر تسعة فقاله لا بل ألف ريال ألف فظاهر كلامه أن القول قول الزوج أن القول قول الزوج وهذا هو المثال ان القول قول الزوج مطلقا سواء كان ما ادعاه الزوج مقاربا من مهر المثل أو بعيدا مثال المقارب أن تقول المرأة مهري عشرة فيقوله لعبة ثمانية هذا مقارب مقارب ومثال البعيد أن تقول المرأة مهري عشرة فيقول لا ألف ومهر المثل عشر فظهر كلامها رحمه الله أن القول قول الزوج مطلقا سواء كان ما ادعاه مقاربا لمهر المثل أو بعيدا منه قال بعض العلماء إن كان ما ادعاه الزوج, الزوج من المهر مقاربا لمهر المثل قريبا من مهر المثل فإن القول قوله, فإن القول قوله وإن كان بعيدا من مهر المثل فإن قول قول الزوجة لأن القرينة تدل على صدقها تدل على صدقها طيب يقول الزوج أنما اتفقين على ألف نقول ها تبين تدل على ذلك لأن الأصل أن المرأة إنما تزوج بمهر بله المثل أو ما سلمتم يعني المهر أشرة ألاف. قال الزوج لأن المهر ألف أننا اتفقنا على ألف نقول هذا خلاف الأصل لأن الأصل, الأصل أن المرأة تزوج بمهل المثل, المثل فهاتبينة تدل على خلاف هذا الأصل طيب إذن نقول هذا الظاهر من المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر والصوار أن القول قول الزوج متى إذا كان ما قريبا من مهل المثل وعما إذا كان ما بعيدا فإن القول قول الزوجة قول طيب يقول أو ما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما فقوله, فقوله مثلا قالت الزوجة قد خلا بي وقال الزوج لم أخل بها فمن يقول قوله ها؟ فقوله الزوج فالقوله قول الزوج يقول لأنه ممكن يعني الأصل هل الأصل الدخول أو عدم الدخول عدم الدخول على واحد وثانيا أن الزوجة تدعي ما يقرر المهر ما يقرر المهر والزوج ينكر ذلك والزوج ينكر ذلك فكان الأصل معه الزوجة تدعي أمرا يتقرر به المهر والزوج ينكر هذا الأمر فالقول قوله لأنه غارب, لأنه غارب طيب يقول وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته سلف في جنس الصداق أو صفته جنس الصداق قال مهري عشرة آلاف دولار فقال بل عشرة آلاف ريال القول قولنا قول الزوج والتعليف كما سبق لأنه غارم والغارم مقبول قوله للحديث البينات على المدعي واليمين على من لمن أنتر أو صفته صفته بيان قالت امهرتني عبدا جيدا فقال العبد وصفا فالقول قول الزوج لانه ايش قال بهذا المولد في فقال لانه منكر والاصل براءة الذمه لماذا لانها قالت أمهرتني عبدا جيدا وهو قال بل عبدا وسطا فقد اتفق على صفة الوسط واختلف في المذ اختلاف في المذ والبين على المدعي واليمين على من عنك هذه الزيادة الزوجة تدعيها والزوج ينفيها والقول قول الغالب الممكن يقول وعين اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها إذا اختلف في القبض قالت أمهرتني عشرة آلاف ولم أقبضها فقال بل أقبضتك فإن القول قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض الأصل عدم القبض وهذا كله يقول الله هو مسائل هذه كلها ما لم يكن هنا في بينة يعني الكلام هنا مجرد عن البينة لما في بينة يقول أوليهما أو كذلك الحكم في الولي والحكم في الوراثة كالحكم في الزوجين لأنهما نعبان لأنهما ينوبان أو يقومان مقامهما قال وَأَوْوَارِثُهُمَا مع اليمين حَيْثُ لا بَيِّنَةَ نعم القول قولها أو وارثها لو قال الوارث امرأة تزوجت رجلاً وامهرها 10000 فضل 10 ثم ماتت اذا ماتت تقرر المهر اولى جاء الولي وقال لي ولي المراه للزوج الزوج اعطني العشره قال قد اقبضتها قد أقبرتها. وليس هناك بينه للزوج على القطف على الاقباض فان القول قول من قول الولي لان الاصل عدم القطف لكن المؤلف يقول مع اليمين أن القاعدة الفقهية أن كل من كان قول قوله فإن القول قوله بيمينه نازل ما يقبل قوله مجرد كل من كان القول قوله فإن القول قوله بيمينه سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنكاح أو في غيره ولهذا قال الشيخنا رحمنا في منظومته وعطلك القدور في بر الثل وكل من يقبل قوله حلفه كل إنسان نقول القول قوله فالقول قوله في القول قوله في طيب قال لأن الأصل عدم قبر وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا إذا تزوجها على صداقين يعني على مهرين سر وعلانية سر يعني فيما بين الزوجين أو بين وليهما أو بين ورثتهما إذا كان يعلم وعلانية يعني فيما ظهر للناس يؤخذ بالزائد مطلقا فهذا رجل اتفق هو وامرأة على أن يكون المهر خمسة ألاف بينهما لكن قال سوف نظهر للناس أننا تزوجنا بعشرة لألا يكون في ذلك غضاب عليك يعني مهر مثل عشرة ألاف وهي لما رأت الزوج فقير وهي تحبه يحبها قالت الخمسة هذه نخليها الأثاث في البيت وأنا سأقبل مكاعة كم؟ خمسة هنا وحصل اختلاف مثلا حصل اختلاف بعد أن وجد ما يقرر المهر أو حصل طلاق قبل الدخول فماذا نصنع ناخذ بالسر او بالعنانية يقول مؤلف أخذ بالزائد مطلقا سواء كان الزائد هو السر أو كان الزائد هو العنانية لأنه حيالا يكون الزائد هو السر وأحيانا يكون الزائد العلانية العلانية تصور أن يكون الزائد السر تصور رجل تزوج أمرأ وقال أنت مهروم مثلكي عشر تلعف أنا سأعطيك ولكن لأن الناس ربما يشرهون علي أن يقول طالب كيف يزيد على أهو قدوة سنقول تزوجتك إيش على عشرة والخمسين لكي هنا السر أكثر من العلانية, العلانية يقول المؤلف أوقذ بالزائد مطلقا سواء كان الزائد هو السر أو كان الزائد هو العلانية واضح؟ وهذا هو المذهب وقال بعض العلماء إنه يؤخذ بالسر إنه يؤخذ بالسر لأن السر هو الذي اتفق عليه الغالب أن السر هو الذي يتفق عليه وإلا ما كان هناك فائج للسر فهمتم يقول الغالب أن السر أن المهر الذي يكون سرا هو الذي يتفق عليه يتفق عليه فيأخذ به وقال بعض المهمة والقول الثالث المسألة إنه يأخذ بالأول منهما يأخذ بالأول سواء كان هو السر أو هو العلانية لماذا؟ قالوا لأن النكاح انعقد به النكاح إنما انعقد بأي شيء في المهر الأول. الأول واضح؟ طيب. وفي المسألة قول الرابع. الرابع وهو أنه يؤخذ بما قصداه يعني بما اتفق عليه سواء كان الذي اتفق عليه هو السر أو هو العلانية وهذا القول في الحقيقة قريب من القول بأن الذي يؤخذ بماذا السر لأن الغالب أن الذي يتفق عليه ويقصدانه هو السر إلى أن نلخص خلاف المسألة, المسألة كم قول تاتق والمذهب يؤخذه بالزائد مطلقا والقول الثاني يؤخذه بالسر لأن السر هو الذي يتفق عليه غالبا والقول الثالث يؤخذ بالأول يؤخذ بالأول لأن النكاح إن عقد به النكاح أقد به طيب. أيهما الذي تشهد له القواعد المذهب هي هو يأخذ بالزعيد ضعيف فالمسألة مترددة بين إيش؟ الأول وبين السر وبين السر إيش؟ يعني مثل قال مهرك عشرة, عشرة ألاف ثم بعد ذلك قال اتفق على أن يقول المهر أكثر من عشرة ألاف يعني أظهر سر عقد النكاح سراً بعشرة ثم أظهر للناس أنه بخمسة ألاف قد يقع يعني بعض ربما بعض الطبائل تجد يظهرون النكاح ريال أو خمسة ريالات في الباطن مئة ألف مئة طيب إذن نقول الأرجح في هذه المسألة إما أن يقار أنه يأخذ ماذا بالسر أو يأخذ بالأول والموافق القواعد أن يقال يأخذ بالأول, يأخذ بالأول لأن الأول هو الذي حصل إنعقاد النكاة به قال وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد ان وعدوه ولم يفو رجع بها هدية زوج ليست من المهر وهذه موجودة الآن وما لا هدية الزوج الزوجة العادة أنه يعطي الزوجة هدية شبكة يسمونها شبكة شبكة قبل المهر إذا خطب المرأة الآن موتوت عرفا إذا خطب رجل امرأة ووافقوا ذهب أهله أمه وأخواته إلى بيته إلى أهل المرأة ومعهم فقم ذهب ويعطونها هدية ثم بعد ذلك يحصل المهر يعني بعد مثلا نفرض رجل خطب امرأة في أول الشهر وافقوا بعد يومين ثلاثة يقولون ترى بننجي عندكم سلم عليكم ونشوفكم يأتون معهم وشو هدية شبكة يسلمونها ثم بعد اسبوع ما شماذلك يعطونهم دراهم شيك خمسين الف،, الف لو حصل وبعدوه رجل خطب امرأة وقال طيب وقال موفقي نحن نتمنى <تصفيق> مثلك لهاب واشترى هدية للزوجة وذهبت أمه وخواته وسلمها لهدية إلى الزوجة أو هو سلمها إلى وليها ثم لما جاء العاقد وجاء سلم المهر كنا بلا موافقين لكن استخرنا الله هنا رجوا هل يرجع بالهدية أو لا؟ نعم يرجع ولهذا قال إن وعدوه ولم يفو رجع بها. رجع بها لأن هذه الهدية في الحقيقة هي في شرط كأنها شرط أو مقيدة بقبول النكاح وما دام النكاح لم يقبل فإن الهدية ترد ها؟ سأين كذل العرب والحقق المسألة هذه ترجع للعرف ترجع للعرف الناس إذا, إذا تعرف الناس على الرجوع يرجع وإذا تعرفوا على عدم الرجوع فلا والآن الناس يرجعون ولا لا الغالب أنهم يرجعون والغالب أنه إذا سلمت الهدايا وهذا ما ما لا, لا يرجعون أيضا فيما هو عدوه إلى السبب نعم إيه هذه هدية مقيدة هدية مقيدة وما نهب طقفين البيوت يعطيهم ذهب هل إنسان مثلا يقول طق بيت يعطوا الجراء وعطوا كذا ولا أعطاهم على سبيل الصدقة ولا نقول مثلا لو أعطاهم على سبيل الصدقة أو الهديء غير شيء غير مشروط مثل جال البيت و أعطى أولادهم لما أعطام الهدية جاء كلمة جاء بزر طلع ربط التراهم دوكت مئة دوكت مئة دوكت مئة هذا ما يرجع في ماذا مهو بطلاع نقول أصل هذا مبني على أصل وهو أن الأصل عدم الدخول القرينة يجب القرينة يجب بيّنة كان هناك قرينة فهي مثل بيّنة لكن الاسر هو الدخول أو علام الدخول الاسر عدم الدخول فمان يدعي خلاف الاسر عليه البيينة لأن النبي عن السيد supreme قوله بينته على المدعي واليمين على من أنكر فهنا الزوجة, الزوجة تدعي الدخول والزوج ينكره الزوج ينكره هل قوله قول الزوج على القاعدة كذلك الولي الولي ينكر الدخول والزوجة تدعيها لا صحيح لم راى شيئا حتى حتى مسألة الزوج اذا ادعت الزوجه الدخول او الخلوه وانكر يحتمل انه دخل بها او خلى بها او يحتمل انه خلى بها حتى الولي, الولي مثل الزوج الولي نفس الزوج يقول انا اني اعرف أن أن ابني ما دخل بها ما خلى بالمراه انا اعرف ابني ابني يقول لي ما انه ما خلى بالمراه ها؟ <تصفيق> لا مثلا ابن لا مثل الابن مات مات طلق مثلا افرض ان الابن طلق المراه طلق المراه قبل موته ثم مات فادعت المراه الخلوه والابن مثل اخبر اباه انه لم يخلوقها فالولي الان يقوم مقام الزوج لاشف كل من ادعى خلاف الاصل عليه التبين الان أسألكم ما هو الاصل الدخول أو الخلوة أو عدم الدخول والخلوة عدم الدخول والخلوة فاليد شلاف الاصل يأتي ببينا نعم لو وجد قرينا مدلا تدل على أن المرأة صارت ثيب تزوجها بكرا وقشفت النساء القابلات على المرأة ووجدوها ثيبا هذه قرينا يعني في البكارة والثيوبة امرأة ثقة إذا اطلعت على المرأة هذه وقالت على المرأة ليست فترة هذه بيّنة يقول القول قول الزوجة قول الزوجة نعم يا خليفة الناس قلنا بالسابق كل ما كان من هدية مشروطة, كان مشروطة كل أو غير مشروطة فهي قبل العقل فهي للزوجة الزوجة العالم عرف الناس يتزوج امراه أم عرف الناس يعطي مبلغ مشلح ويعطي له مذهب وبعض ال بعض ال... بعض يعطيهم سيارات كان تاجير ولا شيء طام سيارات لا لا لا شغله الناس نقوله اصلا كل كل هذا للزوجه لكن ما كان بعد العقد بعد العقد فهو لمن شرط له أما ما كان قبل العقد مشروط هذا للزوجة مثل لو قال ولي زوجك بنتي بمهر كذا وألف ريال لأبيها وألف ريال لأمها وألف ريال لأخيها نقول لكل للزوجة لحديث عمري بن شعب على أبيها لكن ما كان بعد العقد فلا. والتفريق علة التفريق لاهرة علة التفريق ظاهرة لأن الولي حينئذن قد لا يزوج إلا من يدفع أكثر يقول ما يهم من بنتي لو تزوج بالفريان أهم شيء بس المشروط لي إن كان كثير الحمد لله وإن كان قليل هنا نعم هذا ظهر كلم معلف نعم أن القول قول الزوج إذا كان مقارب وعما إذا لم يكن مقارب فإن القول قول الزوجة هذا هو الرابح نحن نعلم فما قرأت لمذهب مثل ما تقدم قول قول الزوج وقلنا النقل الثاني قول قول الزجمة مقيد بما إلا كان مقاربا لمهر المثل فإن كان قول الزوج بعيدا عن مهر المثل وقول الزوج بعيدا عن مهر المثل أيضا مثل مهر المثل عشرة الزوج يقول ألف لا أنا مهل عشرين فهنا يرجع إلى مهر المثل يرجع إلى مهر المثل. لا نقبل قوله ولا نقبل قولها مفهومة هذه يعني الزوج يقول لله والله المهر لبين وينس ألف ريال ويتقول لعشرين ألف ونظرنا فإذا مهر المثل عشرة حين يقول لا نقبل قوله لأنه بعيد من مهر المثل ولا نقبل قوله لأنه بعيد من مهر المثل فيتساقطان ونرجع إلى الأصل والأصل أن المرأة إنما تزوج بمهر مثلها نعم يصح التفيض البضح بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح الأقل ولها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو التفرض ولهن فريضة ويصح أيضا التفيض المهر بأن زوج على ما يشاء أحدهما أي أحد الزوجين أو يشاء أجنبيهم فيصح الأقل ولها مهر المثل بالعقل لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره الحاكم بقدره بطلبها لأن زيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة وإن تراضي ولو, ولو على قليل صح لأن الحق لا يعدوهما ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض فلها المثل ووريثه الآخر لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة طيب. ثم قال رحمه الله فصل يصح تفويض الببع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح الأقد ولا هامه المثل طيب التفويض على فصل نكرر المالف رحمه الله في التفويض التفويض والتفويض هو بمعنى الترك والإهمال ترك والإهمال أي عدم أي أن لا يذكر المهر ألا يذكر المهر والتفويض نوعان تفويض بضع وتفويض مهر التفويض نوعان تفويض بضع وذكر المعالف له رحمه, رحمه الله سورتي سورة الأولى قال أن يزوج الرجل ابنته المجبرة سورة الثانية قال أو تعدم المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر هذه آتاني سورتان ليش عيد التفويض. النوع الثاني من تفويض تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما والفرق بين تفويض المهر وتفويض البضع ظاهر تفويض البضع أن لا يذكر المهر إطلاقا لا يذكر المهر إطلاقا وتفويض المهر أن يذكر المهر لكن لا يعين قدره وجنسه قدره وجنسه فلو قال زوجتك ابنتي ولم يذكر مهر هل تفويض إيش؟ بضع. بضع قال زوجتك ابنتي على مهر على ما تشاء أنت أو تشاء هي أو يشاء أبوك هذا تفويض مهر. مهر فهمتوا الآن؟ إذن صار الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر أن تفويض المهر أن لا يذكر ألا تفويض البضع أن لا يذكر المهر إطلاقا تزوجها كذا سقوطا وتفوض المهر لا. أن يذكر المهر ولكن لا يعين قدره ولا, جنس. جنسه, ولا جنسه هذا الفرق طيب تفوض البدء يقول أن يزوج الرجل بنته المجبرة ومن المجبرة دون من دون التسع مطلقا من دون التسع مطلقا ومن فوق التسع إذا كانت بكرا صحيح؟ لا. نعم إذا هذا المجبر على المذهب المجبر على المذهب من دون التس مطلقا من بكر أو في واضح؟ ومن بلغت تسعا فما فوق إذا كانت بكرا طيب قال ابنتها المجبرة بلا مهر أو تأذن أو المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر تقول ولي أنا لك أن تزوجني بلا مهر <تصفيق> يقول المولد فياصح العقد ولها مهر مثل طيب إذا قال قال كيف يصح العقد لأن المهر سبق أنه أن عدم ذكره لا يصح به النكاح نقول المحذور في المهر أن يشرط نفيه هذا المحذور أن يشرط نفيه <تصفيق> ولهذا سبق في أول تاب الصداق أن المهر لا يخلو إما أن يسمى في العقد وإما أن يسكت عنه وإما أن يسترط نفيه ثلاث حالات المهر له ثلاث حالات إما أن يسمى, يسمى, يسمى بأن يقال مهرك كلا وخدا فالواجب ما سمي, سمي, ما سمي, سمي أن يسمى وإما أن يسكت عنه وهو التفويض فالواجب أو المثل المثل أو المثل وإما أن يسترط عدمه يعني يقال زوجتك بنتي بلا مهر فالملهب أن العقد الصحيح والشرف فاسد والقول الثالث الذي اختاره الشيخ الإسلام أن العقد الذي كان لناكم الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح فاسد ما أجمع العلماء عليه قل باطل وما اختلفوا فيه فاسد طيب طيب قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا هذا قليل على ماذا؟ جواز التفويض قال وَيَا صِحُّ أيضًا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أي أحد الزوجين بأن قال زوجتك بنتي بما شئت أو بما شاءت أو يشاء أجنبي من الأجنبي هنا؟ الأجنبي هنا غير الولي غير الولي واضح بأن يقول على زوجتك بنتي بما شاء أفلان هذا الأجنبي من الأجنبي من ليس ولي وأعلم أن الأجنبي في كلام فقهاء كما سبق لنا تارت يرد به من ليس ولي كما هنا وتارت يرد به من ليس بمحرم وتارت يرد به من لا يحفظ مال ربه عاد ففي باب الوديعة إذا قالوا أجنبي المراد من لا, من لا يحفظ ماله ربه عاجل, ربه عاجل. وفي باب المحرمات اذا قالوا اجنبي في المراد من ليس بمحرم وفي باب المهر الاجنبي غير الولي غير, الولي غير, الولي. غير الولي طيب في باب الخلع ايضا ليس الولي يصح من زوج او اجنبي طيب وهذه ينبغي أنهم تقيدونها مثل هالأمور هذه أن بعض الألفاغ تختلف بحسب ما تضافه سبقنا اللجنة بهذه وسبق أيضا الرشد وسبق الغناء لقد الرشد في كل موضع بحسبه الرشد في النكاح هو معرفة الكفو ومصالح النكاح يشترض في الولي أن يكون رشيدا ما معنى رشيدا أن يعرف النكاح أن يعرف مصالح النكاح وأن يعرف الكف وفي, المو... وفي باب المعاملات الرشيد هو الذي يحسن التصرف بأن لا ينفق ماله في حرام أو في ما لا فائدة فيه طيب. الغنى أيضا سبق لنا الغنى في باب الزكاة الفطر غير الغنى في باب دفع الزكاة غير الغنى في باب أخذ الزكاة فالغني في باب صداقة الفطر من ملك نعم. من فضل عنده صاع يومه وليلته من فضل صار سيد عنده صار عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته والغني في باب دفع الزكاة من ملكة نصابا زكوية والغني في باب الأخ من ملكة نعم ما يكفيه مدة سنة ما يكفيه ويكفي عيلته مدة, مدة سنة طيب يقول فيصح العبد ولها مهر المثل بالعقل لسقوط التسمية بالجهالة تسقط التسمية للجهالة وقد سبق لنا قاعدة وهي متى بقل المسمى وجبه مهر المثل طيب قال ولها طلب فرضه ولها الضمير يعد على الزوجة لها طلب فرضه ويفرضه الحاكم ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها يفرضه أن يعينه مهر المثل الحاكم ومن الحاكم القاضي القاضي الحاكم القاضي يقل... نعم بقدره بطلبها وفيها نجليل قول مؤلف الحاكم فيه جواز إطلاق الحاكم على غير الله وإن كان بعض علم أنكر ذلك وقال لا يجوز أن يقال حاكم إن الحكم إلا لله الحكم إلا لله هذا مردود هذا الحاكم صاحبه مستدرك من أئمة الحديث وما أحده من أهل العلم أنكر تسميته بذلك طيب الحاكم بقادرة بطلبها وإذا قيل الإمام من المراد به نعم من له السلطة العليا في الدولة لكن الإمام الذي له السلطة العليا في الدولة كملك أو رئيس أو أمير إمارة أما الحاكم فهو القاضي طيب بطلبها قال لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة إذن يفرضه الحاكم بقدر يفرض مهر المثل بقدره ولا يزيد عن مهر المثل ولا ينقص لأنه إذا زاد عن مهر المثل ظلم من ظلم الزوج وإن نقص عن مهر المثل ظلم سمجة. الزوجة قال وإن تراضي ولو على قرير صح أي مثل زوجة ابنته أفوضه قال زوجتك بنتي وتراضي على أن المهر ألف ومهر مثله عشرة يصح أو لا يصح لأن الحق لهما ولهذا قال لأن الحق لا يعدوهما يقول الله ويصح أيضا إبراؤها من مهل المثل قبل فرضه لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقائه وإسطار يصح أن, أن تبرئه من مهل المثل فلو زوج ابنته على وسكت الواجب ماذا مهر المثل. مهر المثل. فقالت الزوجة أبرأتك من مهر المثل لا أريد إلا كذا وكذا مثلا كان مهر مثلها عشرة. فزوجها وليها تفويضا فقالت الزوج للزوج لا أريد إلا ألف يصح ولا, يصح ولا؟, يصح ولا؟ قال فهي مخيرة لأن حق لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه لكن اشترت في هذا شرط سبق ماهو رشيدة رشيد. أن تكون رشيدة <تصفيق> وأما غير الرشيدة فلا طيب قال رحمه الله ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض فلها مهر المثل وورثه الآخر من مات منهما قبل الإصابة يعني قبل الواتف. الاصابة. الواتف. الجماعة والخلوة يعني سبق أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن الخلوة جماعة. مقررة للمهر وأن خلوة حكم حكم جماع في جماع الصحراء والفرد فلها مهر المثل لذا رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا ثم مات عنها ماذا لها مهر المثل مهر المثل طيب. نعم. ووارثه الآخر أيضا يرث ووارثه الآخر بقي مسألة ما ذكرها المؤلف كيف عنده وهي تعتد نعم ما أدس هالي تعتدينها في العيدة وإلا الزوجة الزوجة إذا فارقها زوجها قبل الخلوة, الدخول أو الخلوة يعني قبل ما يقبل في المهر فإما تكون الفرقة بطلاق أو موت فإن كانت الفرقة بطلاق فالواجب نصف المهر ولا عدة عليها قولي تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم تحرمون امهات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم هذا حكم ليس فالعده المهر في قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرقت لهن فريدا فنسوا هذا في الفراق بطلاق واما اذا فرقها حصلت كانت الفرقه بموت وان الزوجه ويتقرر مهر كاملا وعليها العدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق بأن لها المراث وعليها العدة ولها مهر نسائها ولها مهر نسائها طيب قال لأن ترك تسمية الصدار لا يقدح في صحة النكاح طيب ولها مهر مثلها من نسائها لها مهر إيش مثلها من نسائها أي قراباتها تأم وخالة معم طيب إذن الزوج إذا فارق زوجته إذا فارق زوجته بطلاق فقد سبق إيش أن لها نصف المسمى ها نصف المسمى ولا عندة عليها طيب إذا فارقها إذا كانت الفرقه بموت والصداق فلها مسمى فلها نسمي لها المسمى, المسمى. طيب. إذا فارقها ولها مهر مثلها من نساء طيب إذا فارقها بموت ولم يسمى لها مهر ما هو الواجب؟ المثل. مهر المثل مهر المثل فهمتوا الآن؟ إذن إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول أو قبل ما يقرر المهر فإن كان بطلاق فالواجب نصف, ها؟ نصف المهر ولا عدة وإن كان كانت الفرقة بموت ولم يسمى لها مهر فالواجب مهر المثل, مهر المثل وإن كانت الفرقة بموت وقد سمي لها مهر فلها ما سمي, فلها ما سمي طيب يقول من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربة في القربة يعني مهر مثل بماذا يعتبر نقول يعتبر بقراباتها ينظر ما هو مهر أمها وأختها وعمتها وخالتها فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن في أي شيء تساويها في, تساويها في الصفات ولهذا قال القربة في القربة في مال إذا كان لها مال فمهرها أكثر ولا أقل لا بمن تساويها في مال لكن اذا كانت المراه كان لها مال هل يزيد مهرها يزيد مهرها يزيد يزيد طيب وجمال يزيد وعقل يزيد نعم واداه يزيد وسن يزيد اذا زادت سن نقس معها وين طيب وبكاره أو ثيوبة. كذا كذا. البكر اعلى من قال فإن لم يقل لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها نساء بلدها وأعلم أن مثل هذا الحكم مثل هذا الحكم معتبر في النكاح في مسألة المهر ومعتبر أيضا في مسألة الحيض في مسألة الحيض فالمرأة إذا لم يقل لها آدة اضطربت آدتها وليس لها تميز فإنها تنظر ترجع إلى غالبي عادة نسائها أمهاتها وعماتها وخواتها فإن لم يكن لها فبعادة نساء البلد طيب قال رحمه الله وينطلقها أي المفوضة أو المفوضة الأول والثاني يجوز المفوضة على اعتبار قول المؤلف بأن يزوج الرجل ابنته والمفوضة على اعتبار أو تأذن المرأة لوليها هذا قلنا المفوضه بل فالتفويض من ايش للولي واذا قلنا المفوضه فالتفويض من المراه لوليها طيب او ما يسمى لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوه فلها المتعه بقدر يسري زوجها وعسره اذا قلقها قبل الدخول مراه إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر ما الواجب قول المؤلف لها المتعه والدليل الله تبارك وتعالى لا جنى عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن فبيّن الله عزوجل في الآية أن المرأة إذا طلقت ولم يسمّ لها مهرم فإن الواجب لا جنى عليكم إن طلقتم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن فإن الواجب, إيش المتعة, فإن الواجب المتعة يقول بقدري بقدري يسر زوجها وعسره قولي تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتري قدره فعلها خادم إلى آخره طيب وهذا ظهر هذا الحكم ظهر ولهب بعض العلماء الله إلى أن الزوجة إذا طلق زوجته قبل الدخول قبل الدخول ولم يسمينها مهرا فإن لها نصف مهر المثل نصف مهر المثل قياسا على ماله على إذا ما طلقها قبل الدخول وقد سمي لها مهر. مهر فإن الواجب ما هو نصف المهر نصف, مهر. نصف المسمى فقال كذلك إذا طلق زوجته إذا طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فإن الواجب نصف المهر المثلي نصف مهر المثلي وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها جماعة من أصحابه منهم الموفق صاحب المغني وشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله على أن المرأة إذا قلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فإن الواجب ماذا نصف مهر المثل نصف مهر المثل طيب ما هو جاوب الآية والآية صريحة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن غريضا ومتعوهن ومتعوهن وذلك قلون لها نصف مهر المثل يعني هم قياس على ماذا قياسا على من سمي لها, على من سمي لها. ما هم مم. اينا هم يجبون هكذا يقول المتعة امر زائد على المهر امر زائد على المهر <تصفيق> ولهذا ذهب شيخ رسام رحمه الله الى ان المتعة واجبة لكل, واجبة لكل مطلقة يقول كل مطلقة يجب لها متعة لأن الله عز وجل أكد ذلك وقال فمتعوهن وقال متاعا بالمعروف حقا على المتقين وقال في الآية الثانية حقا على المحسنين فهو يرى رحمه الله أن المتعة واجبة لكل مطلقة كل مطلقة يجب لها المتعة حتى لو طلقت بعد الدخول بعد الدخول إذن يجبون على الآية بأن قوله تعالى فمتعوهن يعني زيادة على نصف مهر المثل نصف مهر المثل واضح الآن طيب نلخص الآن مساءة المهر, المهر. نقول الزوج إذا, طل... إذا فارق زوجته, إذا فارق زوجته قبل, الدخول. قبل الدخول فإما أن يكون قد سمى لها مهرا أو لا فإن سمى لها مهرا وفارقها بطلاق الواجب مصر المهر ها نصف مهر المثيل وإن فارقها بموت فقد سمى لها فلها المسمى كاملا قالها الآن نقول الزوج إذا فارق الزوج زوجته قبل الدخول أو قبل ما يقرر المهر يعني قبل الدخول والخلوق فإما أن تكون الفرقة بعد تسمية الصداء أو قبل تسمية الصداء إذا فارقها بعد التسمية بطلاق فالواجب نصف مهر انمسك واذا فرقها بعد التسمية نصف المسمه لا نصف المسمه فرقها بعد التسمية بموت فالواجب المهر كاملا طيب إذا فرقها قبل التسمية بطلاق فالمؤلفين عندنا لها لا لا, لا, لا, المتعة. لا, المتعة. لا المتعة. والقول الثاني لها لها نصف بعض المهر طيب إذا فرقها قبل التسمية بموت لها مهر, لها مهر كاملا إذا الفرقة قبل الدخول يثبت فيها المهر كاملا سواء نسمي أم لم نسمى إن Sمي الواجب المسمى وإن لم يسمى في الواجب مهر مهر هذا إذا كانت الفرقة بموت وإن كانت الفرقة بطلاق فإن سمي المهر فالواجب نسمي المسمى وإن لم يسمى في الواجب متع المتعة. المتعة والقول الثاني الذي هو لي ويعمل المحمد أن الواجد نصف مهر المثل نصف مهر المثل طيب يقول رحمه الله طيب ما هي المتعة يقول فأعلاها خادم خادم. خادم يختم الزوجة قال وعدناها كسوة تجزئها في صلاتها يعني ثوب وخمار وملحفة ثوب وخمار وملحفة هذا المتزي في الصلاة أو لا ثوب وخمار وملحفة تنتحف به, تنتحف به. طيب. لكن الصحيح أن المتعة تختلف باختلاف باختلاف الأعراف يعني لا تتقيه في خادم أو كسوة تجزئ في الصلاة تختلفوا باختلاف العرف الآن عند الناس كم المتعة كم مقدارها أمره زائد على الماء كم مقدار المتعة في عرف الناس يعني بالنسبة اللي يعرف أنه تقريباً أربعة من الخمسة فما دون العرف على أن المتعة حتى القضاء يحكمون بهذا أن المتعة من خمسة ألاف وبعضهم ربما يجعل المتعة بنسبة المهر بنسبة المهر يجعل مثلاً خمس هذا القصدق خالد مئة ألف مئة الف. الف. ألف بالنسبة كم تصير يعني سعر زكاة اثنين ونصف بالمئة. يعني نقول لها نصف العشور لا أنت تقول المهر مهرة مثل أمهرة مئة مثل المهرة الآن عندنا متوسط الناس أربعين. أربعين أربعين ما بين أربعين وخمسين أربعة ألاف يجي الخمسة ألاف بالنسبة بالخمسين يجتمث النسبة العشر هم يجعلونها العشر, العشر. العشر. تقليل العشر فإذا كان مئة ألف فالمتعة عشرة إذا كان عشرة ألاف المتعة ألف مبضاها راكا لأنهم يجعلونها العشر لكن هذا اجتهاد لا يوجد نسم يوجد مثل مسألة هذه ضلق زوجته قبل أن تسمي لها صداقا الواجب المتع نعم فاسد الفساد إما لكونه محرما أو لكونه مجهولا فلا المتع لأن تسمية الفاسدة وجودها كالعدم فلو قال ماهروكي زود امرأة قال ماهروكي خنزيل أو خمر هنا يجب المتعام لأن التسمع فاستودوته كعدم سبغ أن متى بطل المسمى إما لكونه مجهورا أو محرما فإن الواجب المتعامل قصلك في مسألة خير شخص الإسلام اللي طلقت يعني قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فاستي هين مسألة الفاست مه مشكلة يعني من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها ولم يسمى لها مهر فالما ذهب أن لها المتعة والقول الثاني أن لها نصف مهر وذكرنا أن هذا اختار شهر السام من تيمي رحمه الله اختاره موفق رواية عن المهر وهو قول قوي. قول قوي شيخنا رحمه الله قوي هذا القول لكني يرى أن الآية أظهر أن الآية أظهر وإن كان أقول لا المتعة إذا قبل الدخور ولن نسمى لها مهر فالواجب المتعة